بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تلاها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 فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم so